كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ لا عربا ناضرا ووجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فكرا كَلَّا إِذَا بَلَغْتَ تَرَىٰ كِلاَ مَنْعُوق وَلَن نَّنْأَىٰ أَنَّهُ الْفِرَاقُ الكفة الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتغلى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ طِفْلًا مِّنَ الْمَنِيِّ خَلَقَ فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرِينَ عَلَى بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاع على الانسان حين من الضره لنم يكن شيئا مذكورا اننا خلقنا الانسان من نطفه امشاجا نبتلي فجعله سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا سِلْوَاءَ أَلَهُ وَسِعْرَا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ